One well... more. うん。 Let's have it. لفضيله ا ل د و محمد ر ا ن Thank you. وان لكم في العام العله ومن سماوات النفيل والعناب ف ي ذلك لايه لا آ لقوم يعقلون وأوحى Thank you. Wow. فاق ان <تصفيق> <تصفيق> الله عليم <اللعبي> قدير والله Oh <laughs> my- افبنعمه الله يجحدون والله But with the、mountain. أ ف ذ الباطل يؤمنون أفذ الباطل